وَأَقيمُ الصَلَةَ وَآتُزذَّكَا وَققيمقلَكَ وَآتُ الذَّك وَماَا تُ قَذّمُ لأَمفُوسكُم مِنْ خَير تَجدُهُ وَدَ الله وَما تُ قَدمُ لِأَنُسكُ مِن غَير كَجدُهُ وَإن إن الله بما تعملون بصير